بسم الله وَمَنْ wa ankum minaimu minant walmuhsana وصنين غير مسافحين 129. أتحوه برؤوسكم <وأرجلكم> إلى <الكابة> One. Udję, <inaudible> ولا أدخل جنات. Zdjęcia ma montaż ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا Nałuch obą mimę بِهِ وسوف a الله بما كانوا يصنعون. <سؤال> <سؤال> <سؤال> <تصفيق> <سؤال> <سؤال> <يا أهل> للكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب عَلَيْهِ عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع وَيَنْشُرُ سُبُلَ السَّنَا وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ النُّورِ Śmierć w ظلمات لقد Przewodniczący, الذين قالوا إن الله Panie المسيح ابن قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد ان يهلك المسيح ابن مريم Wa lillahi mulku s l بشيء خير وقالت اليهود والنصارى Yaufiru liman yansha'u wa yu'adhibu Yeah. والله على كل شيء udukan wa anfa ma lan لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد I O له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما هو به من عذاب أو من القيامة ما تقبل من لو له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب أو من القيامة ما تقبل من Then <laughs> Sama jestem, kto وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ لم الدكتور بِمَا. البيف فبو له Sądzę, że nie تتبعه ولا تتبعه وهم عما جاءك من الحق. dukurni جعلنا منكم واستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه zalifun wa anahqu bainan zimma an zannahu allahu من بعض ما انزل الله إليك. Sposób oczekiwaniach, które ما الجليل يغون ومن أحسن من الله <حكم> <لقوم يوقنون> Yeah 119. فترى الذين في قلوبهم 121. الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهما Thank Słyszę o فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ أو من يحبهم ويحبونه نجو Oh, Amen. بل يداه مرسوطتان ينفق كيف يشاء 112. وليزيدن كثيرا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 انفري والله لا يحب المفسدين ولو أن أولك <تصفيق> فرنا عنهم سيئتهم ولا أخوناهم جنات وقام التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ان هم امه منهم ساء ما يعملون 119. فما بلوت رسالته والله يعصمك من النار Której kultury, którą chcę powiedzieć, że فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله Słyszę o tym, co mówiłem wcześniej, Panią Panią يَقُولُونَ Panią الَّذِينَ Panią مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ اللَّهِ هُنَن وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ما الْمَسِيحُ لفضيله <تصفيق> الدكتور jiddan ashadda nasya'ada wat-tillinallazina amanu Śmierć się w tym temacie, ale nie możemy znaleźć się w ذلك بان من هم قسيسين ورهبانا لا يستكبرون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 ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين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 فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ خالدين فيها وذلك جزاء Sposobione są to zadania, يا أيُّ ذلّذٍ آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلَّ الله لكم ولا تعتدوا <تصفيق> Mówią, فكفارته إطعام عشرة مساكين فكفارته إطعام أشارت مساكين من أوسط ما تطعمون أجيبم أو كسرت جبم أو تحريق رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إِذَا حلفتم 117. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون Yeah. موسوعه <تصفيق> food من يعلم الله من يخافه بالغيب I you. فإن الدكتور I <laughs> Nie jestem zbyt zbyt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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تعذبهم فَإِنَّهُمْ عبادك وَإِنْ Szanowna Pani Wysoka لهم جنات تجري من تحتها ذا الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم و لَهُ i يَفوز الْعَظِيمُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لفضيله <تصفيق> الدكتور